الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما شهد الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان بالإذعان والتسليم بما يجب الإيمان به وما كان منهم من السمع والطاعة والاستجابة لله جل جلاله وتقدست أسماؤه جاءت الألطاف الربانية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 هذا بعد قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فجاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والمعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بمعنى أن الله لا يطالب عباده ولا يحملهم ما لا يدخل تحت طاقتهم أو يشق عليهم مشقة كبيره وإنما خفف الله عز وجل على عباده في هذه الشريعة فمن فعل خيرا جازاه الله عز وجل به لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهكذا جناياته تكون عليه يتحملها ويتحمل تبعاتها وجرائرها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فهذا تعليم من الله تبارك وتعالى لعباده كيف يقولون بعدم المؤاخذة والمعاقبة في حال النسيان نسيان ما افترضه الله عز وجل عليهم أو وقع الخطأ في شيء نهاهم الله تبارك وتعالى عن مواقعته كذلك أيضا ربنا ولا تحمل علينا إصرا وهي الأعمال الشاقة التي جعلها الله عز وجل على من قبلنا بني إسرائيل من الآصار والتكاليف الشاقة فحرم عليهم أشياء وأمرهم بأشياء فكان التطهر من النجاسات مثلا عند اليهود بقطع الثوب بدلا من غسله وهكذا حينما تابوا من عبادة العجل كان من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم فاقتلوا أنفسكم يعني أن يقتل بعضهم بعضا حتى قيل إنه قتل منهم في يوم واحد سبعون ألفاً هذه التوبة بينما التوبة في هذه الأمة يندم ويعزم ألا يعود ويفارق المنكر فإن كان من قبيل المظالم ردها على أهلها والحمد لله مع غاية الترغيب في التوبة أما أولئك فلا الغنائم كانت تحرم عليهم كانت تأتي نار من السماء فتحرقها تجمع في مكان مهما كانت ضخامتها وكثرتها فتأتي نار من السماء فتحرقها فأحلت لهذه الأمة وهكذا في ألوان العبادات ليس في شيء منها حرج أضيق على المكلفين وهكذا أيضا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني من التكاليف التي لا نستطيعها ولا نقوم وننهض بها لشدتها وثقلها أو لكثرتها أو نحو ذلك واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا العفو محو الذنب فلا يبقى له اثر والغفر ستر وعدم مؤاخذه لا يكون هناك تبعه للذنب كالمغفر الذي البسه المقاتل فوق رأسه يقيه ضرب السلاح فهو يستر رأسه ويقيه فالغفر ستر ووقاية اغفر لنا وارحمنا الرحمة قدر زائد الرحمة بها يدخلون الجنة لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فالغفر والعفو من باب التخليح والرحمة من باب التحليح فسألوا هذا وهذا كما سيأتي لأن ذلك يحتاج إليه العبد فيكون في هذا الدعاء من محو الذنوب وستر العيوب فلا يفتضح في الدنيا ولا يفتضح في الآخرة مع الإحسان إليهم في الدنيا والآخرة وذلك من مقتضيات رحمته أنت مولانا تملك أمرنا وتدبر شؤوننا وتنصرنا فانصرنا على القوم الكافرين أظهرنا عليهم في ميدان الحجة وفي ميدان المعركة يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد هي آخر آية في هذه السورة سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لاحظ لا يكلف لفظ التكليف هنا جاء منفيا لا يكلف الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن ذلك لم يرد إلا في سياق النفي وهو يشير هنا إلى ما يكثر على ألسنة الفقهاء والمتكلمين من الأصوليين وغيرهم من تسمية الشرائع بالتكاليف فكلمة التكليف تدل على ثقل واستثقال أيضا العبد الذي يقبل على العبادة بمحبه. ويعلم أن الله قد شرع له ذلك وهو العليم الخبير وأن ذلك لمصلحته صحة العبد يقبل عليها بمحبة ورغبة ولذلك ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في الكلام على المقاصد وهو من أشهر من تكلم على المقاصد مقاصد الشريعة ذكر في جملة المقاصد أن يقبل العبد على العباده بنفس رضيه محبة مستشرفة لا يقدم عليها باستثقال وحمل على هذا النصوص الواردة في أن يأخذ العبد من الأعمال ما يطيق يعني غير الفرائض حديث فإن الله لا يمل حتى تمل وأن العبد قد يعمل بعض التطوعات بصورة يحمل نفسه عليها تشق عليه جدا فيكره العبادة فيقول هذا غير مراد لأن ذلك أولا مؤذن بالانقطاع ومن مقاصد الشريعة الاستمرار والدوام حب العمل إلى الله أدومه وإنقل وكذلك أيضا أن يقبل عليها بنفس الرضية مثل ماذا؟ لو أن أحدا مثلا أراد أن يختم القرآن كل ليلة في النهاية سيؤدي إلى استثقال سيؤدي إلى أرهاق سيتعطل من أشغاله من أعماله فيتحول إلى عبء خاصة مع تقدم السن والمراد الاستمرار بالعمل فإذا ضعف أصبح الليل يمثل بالنسبة إليه لو أن أحدا مثلا أراد أن يذهب إلى صلاة الجمعة من بعد صلاة الفجر يدرك الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس هذا جيد ومطلوب لكن الناس يتفاوتون في هذا فمن الناس من يفعل هذا ولا يجد في ذلك غضابة بل محبة وانشراح وبعض العلماء ذكروا في تراجمهم أو ذكر عنهم أنهم كانوا يتسارعون ويتسابقون يوم الجمعة من الساعة الأولى وكان الواحد منهم يختم قبل أن يصعد الخطيب المنبر ختمة كاملة هذا ذكر عن مجموعة من العلماء من المعاصرين فهذا بصرف النظر عن الختم في يوم واحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث وما محملهم لهذا وكيف فهموه لموضوع موضوع آخر ما لنا علاقة الآن به أنا أتحدث عن كون الإنسان يتحمل من الأعباء أو الأعمال والعبادات التطوعات التي تشق عليه مشقة تجعله يكره العبادة مثلا لو أراد الإنسان أن يدرك يقول أفضل عمل نقضي به العشر من ذي او والحج من واحد ذي الحجة سأكون إن شاء الله في مكة ألبي الحج وربما يعتقد أن الإفراد أفضل ويبقى على إحرامه حتى يتحلل في يوم النحر هذا فيه الشقة لو أراد أن يفعل هذا كل سنة إن كان يقبل عليه بنفس رضية مستشرفة ونحو ذلك هذا جيد لكن قد يثقل عليه ذلك ويشق مشقة كبيرة فيكره العبادة فإذا قرب الحج أصبح هذا يتراءى له يرى في النوم لا داعي اذهب يوم سبعة ثمانية ارفق بنفسك من أجل أن تستمر هكذا لو أن أحدا من الناس أراد أن يصوم يوما ويفطر يوما هذا أفضل الصيام صيام داود عليه السلام لكن الناس يتفاوتون الإنسان يشق عليه صيام ست من شوال أو يوم عرفة أو يوم عن شهراء ويريد أن يصوم يوما ويفطر يوما طول السنة هذا جيد إن فتح عليه فيه لكن قد لا يفتح فيحمل نفسه على هذا فيتعطل ينام عن الفرائض يتعطل من عمله يتعطل من واجباته في حقوق أهله وأولاده صائم أن يتكلم معها حديث الصم ويصبح هذا الصم عبءا ثقيلا وتترحل هناءته وسعادته وراحته ولذته الشريعة ما جاءت لهذا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الشريعة ما جاءت بالشقى راحة وسعادة ونعيم عبادة وبالمناسبة نسألكم هذا الصوم الذي وفق الله لصيامه وهدى نحن في آخر الشهر ليلة الثامن والعشرين هل الآن تجدون عبءا ومشقة وثقلا في الصوم؟ هل تجدون او أو تجدون استرواحا؟ وهكذا العبادة لكن قد يخف ذلك على الإنسان إذا كان مع المجموع وفي شهر لكن لو أراد أن يصوم لوحده بمفرده يصوم يوما ويفطر يوما من الناس من يوفق لهذا فهذا طيب لكن من يثقل عليه بحيث يكره الصوم بعدها فهنا يقال لا صوم ما تطيق صوم الاثنين والخميس صوم ثلاثة أيام من كل شهر وقل مثل ذلك في الأعمال التي يزاولها الأنسى فهنا لاحظ شيخ الإسلام يقول يقول لم يرد تسمية العبادة كما يسمي كثير من الفقهاء وأهل الكلام يعني من الأصوليين ونحوهم يسمونه تكاليف يقول هذا لم يرد عن الشارع تسمية الشرائع والعبادات بالتكاليف أبدا وإنما جاء في سياق النفي لا يكلف فقط ولذلك فإن بعضهم له ملحظ هو الذي أشار إلى الشيخ الإسلام أن تسميتها تكاليف كأنه يشعر باستثقال والعبد ما يستثقل تشريع الله وما فيه نفعه ورفعه وسعادته في الدنيا والآخرة فهذه ناحية مفيدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم أيضا لاحظ إذا كان لا يكلف نفسا إلا وسعها ماذا كلفنا؟ هذه العبادات صلوات الخمس مثلا هي ميسورة لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة هو سر المسألة أيها الأحبة أن من لا يصلي يعتقد أنه من العظائم أن ينقطع من عمله خمس مرات أتردد للمسجد إذن ما شغل إلا المسجد نقول للأمر ليس كذلك لا نصلي ولا نشعر الحمد بالحمد لله وبدون هذه الصلاة لا نتصور أننا نعيش أصلا ولو جمعنا بين صلاتين في مطر أو نحو ذلك إذا جاء وقت الصلاة الثانية أنكرنا أنفسنا شيء غير عادي اليوم شيء يجعل الإنسان يشعر أن نقصه شيء أو مع أن هذا الجمع مشروع لكن لأن نفسه اعتادت على هذا لكن الذي لم يعتد الصلاة أصلا ويشعر يشعر أنه أمر فوق طاقته أن يذهب إلى المسجد خمس مرات في اليوم دورة علمية نقيمها فيها ثلاثة دروس مثلا في اليوم أسبوع واحد أكثر الناس ما يحضرون طلاب العلم ما يحضرون والذين يحضرون يحضر الإنسان وهو يعني يشعر أنه في كبد ومجاهدة هذا الأسبوع متى ينتهي اليوم الأول الثاني الثالث ويشعر أنه على ملة طيب نسأل طول السنة أليس الطلاب يدرسون من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا أو بعد ذلك كل يوم أقل شيء خمس محاضرات أليس هذا هو الواقع كل يوم خمس أقل شيء خمس والأمور ماشية يذهب الصغير والكبير وهذا يسحب حقيبة أكبر منه طفل في أول ابتدائي وهذا في المتوسط أو هذا في الثانوي او هذا في الجامعة الكل يذهب هل هذه صارت بالنسبة لهم إذا جاء فهو لا يستطيع أن يحرك يده ولا رجله ولا يتنفس خمس محاضرات كل يوم طول السنة سنوات حتى يتخرج من الجامعة سبعة عشرة سنة أمر طبيعي جزء من الحياة هكذا اعتادت النفس لكن إذا كان لم يعتد حضور مجالس العلم إذا كان يحضر مجلسا واحدا استطاله من الذي يحضر درسا في كل يوم هي النفس أين وضعتها بعض الناس إذا أراد أن يصوم يوما تطوعا مثلا يصوم الخميس بعضهم يقول يوم الأربعاء قبل حينما كانت الإجازة الخميس والجمعة يقول يوم الأربعاء هو أجمل الأيام لأن بعده إجازة يقول إذا أردت أن أصوم الخميس أصبح يوم الأربعاء يقول يصبح في حال من الكآبة هم ما صام إلى الآن صام غدا ويحمل هما لماذا؟ لأنه يستثقل العبادة معتاد عليها لكن لو اعتاد مثل ما قلنا في رمضان يصوم شهرا كاملا ولا يجد غضاضة في ذلك وهكذا صلاة الليل الذي لم يعتد يثقل عليه أن يوتر بركع واحدة والذي اعتاد أن يصلي ثلاث ساعات مثلا لو أنه استيقظ في يوم لم يبقى على الفجر إلا ساعة بكاء ذكر في تراجم بعض المعاصرين بعض أهل العلم من المعاصرين ذكر في ترجمته توفي رحمه الله كل هؤلاء توفوا لأنه كتبت تراجمهم بعد وفاتهم أنه يبكي كالطفل لأنه بقي على الفجر ساعة لماذا لأنه اعتاد على هذا هذا ليس لأهل العلم حتى العامة وقد أخبرني بعضهم في سياق يصح أن يذكر في هذا يعني الرجل بعيد عن هذه الأمور فقال منذ خمسين سنة ما أذكر أني تركت قيام الليل في يوم واحد ذكر في سياق يصح أن يذكر في هذا هذا الرجل من كبار السن من العامة ليس من طلاب العلم يقول منذ خمسين سنة ما أذكر أني تركت قيام الليل وهو رجل صلى الله عليه وسلم يبارك له من أهل الثراء يعني ليس بإنسان جالس ما عنده لا خمسين سنة وزوجة آخر بعد ما توفي تقول منذ تزوجته حتى ليلة الزواج هذا عامي ليس من طلاب العلم تقول منذ تزوجته لا أعلم يوما حتى ليلة الزواج أنه ترك قيام الليل هذا عامي فالذي لم يعتد يعتقد أن هذا أمر صعب ولذلك الذي معتاد للقيام لنقرب الصورة لصلاة الفجر الذي عنده معضلة وتسمع عن بعضهم من المحاولات وضع الساعات في قدور من أجل أن الصوت يملأ المكان ومع ذلك لا يستيقظ لماذا؟ لأنه معتاد هو يشعر أن هذا أمر في غاية الصعوبة ويبلغ الخمسين والستين وهو لا يصلي الفجر في المسجد لا يصلي على بعد طلوع الشمس لماذا؟ لماذا الآخرون الذين اعتادوا على هذا يستيقظون بدون ساعة ويأتونهم في غاية الهمه والنشاط والرغبة هل كلفنا الله ما لا نطيق والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا فهذه فهذا فقه في التعامل مع النفوس يحتاج العبد إليه وإلا فالنفس إذا قاد الإنسان معها هبطت فيستثقل يستثقل ذكر الله على لسانه سفك القول لا اله الا الله او سبحان الله والحمد لله ولذلك تجد بعض الناس اللي معتاد الذكر اذا سلم من الصلاه لا يصبر حتى يقول الاذكار ينطلق مباشره ليس عنده صبر ولا وقت بزعمه لكن الذي اعتادها شيخ الاسلام كان يجلس من بعد الفجر كما قال ابن القيم الى قريب من الظهر كل يوم يذكر الله ويقول هذه زادي ولو لم افعل ما نهضت قواي يقول بدونها ما استطيع ان الدنيا في زمانه جبل أشم رحمه الله تحمل الكثير وقف في وجه التتر وهسيرته مشهودة ما الذي جعل يصبر يثبت هذا الثبات النفس له ذات قوي هصلة الذي بينه وبين الله عامر فعند إذ نفسه تقوى وتنه تدبر القرآن كما يقول ابن حزم رحمه الله الله طلبنا به أمرنا به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فهل يقال هذا غير مقدور؟ نحن نقرأ القرآن للبركة والأجر فقط لو كان في غير طاقة الإنسان لم يكن في وسعه لم يأمر الله به لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لهذا من الخطأ أن يعتقد أحد أن التدبر للعلماء فقط الله خاطب الجميع بل قال للمنافقين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثير وفي خطاب آخر وهو الرابع للكفار أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين هذا للمشركين وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر والذكر هنا يشمل القراءة والحفظ والتدبر والفهم والمعاني كل هذه الأنواع داخلة تحته ولقد يسرنا القرآن لكن هذا التدبر أبواب كون الإنسان يدخل في أبواب تحتاج إلى خلفية تحتاج إلى اله من فهم اللغة والبلاغة والنحو أو الفقه والأصول وقواعد التفسير ونحو ذلك هذا يحتاج أن يدرس هذه الأشياء من أجل أن يغوص ويستخرج الدقائق واللطائف والمعاني لكن التدبر الذي يرقق به قلبه يتعرف على أوصاف الله عز وجل وحقائق الآخرة يعرف الطريق الموصل إلى الله أوصاف الجنة أوصاف النار أوصاف المؤمنين أوصاف الكفار أو صاف المنافقين الأمور التي يحبها الله هل هذه تحتاج إلى عالم؟ ويقرأ يجدها في القرآن ويسمعها في قراءة الإمام هذا يحتاج تدبر اذا الإمام يقرأ لمن ويجهر لمن إذا كانت القلوب مغلقة وإنما يطرق الأسماء دون أن يصل إلى القلوب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج هم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ومما فسر به هذا: قل لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى القلوب. بعضهم قال لا يصل إلى القلوب فتتأثر به، وبعضهم يقول لا يصل إلى القلوب فتفقه عن الله، لا فقه لهم. وبعضهم قال لا يجاوز حناجرهم يعني لا يرفع، هي مجرد قراءة لا الأوتار الصوتية. كذلك يؤخذ من قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يؤخذ منها الرخص، ترخص. فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فإذا كان الإنسان في حال مرض أو سفر افطر في رمضان إذا سافر قصر الصلاة له أن يجمع بين الصلاتين وهكذا فهذا لا يكلف الله نفسه فإذا به ذلك إلى مشقة كبيرة بسبب السفر أو المرض ربما يجب عليه الفطر بعض الناس يمرض ويتمسك بالصوم ولو كان ينازع الموت وعند نفسه أنه يتقرب إلى الله بهذا والواقع أن ذلك على خلاف ما يظن يجب عليه أن يفطر، وهكذا أيضا يؤخذ منها العزائم إذا كان لا يكلف نفسا إلا وسعى فمعنى ذلك أن العزائم وهي ما شرعه لعباده غير الرخص أن يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة الظهر أربعا في الحضر وهكذا العشاء أربعا فهذه يصليها كما شرعها الله تبارك وتعالى إذا كان في الحضر وهو غير مريض فإنه يصوم وجوبا فهذه عزائم لماذا؟ قلوا أنا تعب في الصوم الصوم أعطش وأجوع لكنها مشقة محتملة ويقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى تصوم فهذا من العزائم أجل أن ترتاض النفس وتتهذب وهكذا أيضا يؤخذ من قوله لا يكلف الله نفسا لاحظ هناك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل للغائد والمؤمنون يعني آمنوا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل هذا للغائب ثم هنا لا يكلف الله المتكلم هذا يسمى التفات انتقال بالخطاب لتنشيط السامع وهكذا أيضا فإن هذه التكاليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي في وسعهم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الله أمر بعبادته وضمن أرزاقهم فكلفهم من الأعمال ما يسعونه يعني ما يطيقونه ما هو في وسعهم وأعطاهم من الرزق ما يسعهم الأعمال اللي كلفهم بها هي في وسعهم والأرزاق تسع هؤلاء جميعا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ما من دابة أقوى صيغة من صيغ العموم النفي والاستثناء ما من وسبقة النكرة هنا دابة بمن في سياق النفي إلا على الله رزقها هذا الذي يرزقه هو في بطن أمه وقد جعل له الفم سيرزقه إذا خرج من بطن أمّه. لن يضيع ولن ينسى. فالشاهد أن شيخ الإسلام يقول: فتكليفهم تكليفهم يسعون يستطيعون في وسعهم وأرزاقهم تسعهم فهم في الوسع في رزقه وأمره وسع أمره ووسعهم رزقه. يقول ففرق بين ما يسع العبد. وما يسعه العبد وهذا هو اللائق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناه لا قول من يقول إنه كلفهم ما لا قدرة لهم عليه البتة ولا يطيقونه ثم يعذبهم على ما يعملونه فرق بين ما يسع العبد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما يسعه العبد ما يسعه العبد قد يسع لكن بمشقة كبيرة جدا بتكليف باهظ هنا كلفهم ما يكون في وسعهم إلا وسعها ما يسعهم فيقول فرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبد هذا ظاهر والله أعلم على كل حال بقي في هذه الآية مواضع صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وياكم هداتا مهتدين الله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه نترك الإضافات والأسئلة غدا إن شاء الله تعالى إذا أكملت الآية غدا إن شاء الله أنت حسنت يقول ذكرت منزلقات في الانحرافات وأنا ذكرت على سبيل التمثيل يعني هؤلاء الأساطين من المتكلمين وغيره وإلا إلى يومك هذا ترى هذه الانحرافات وصارت الأمة طوائف متنازعة متناحرة وانظر إلى هؤلاء الشباب الذين يتخطفون إلى الحرافات وضلالات يصبح مثلا العافية تقرب إلى الله بقتل أمه وأبيه مثلا قتل المسلمين ونحو ذلك يعني هذا انحراف شنيع انحراف كبير والآخر الذي يصل إلى حال الإلحاد في الطرف الآخر ما الذي جعل هؤلاء ينحرفون هكذا هنا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فذكر الأثر النتيجة من جهة الجزاء وفي الآية الأخرى من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق لا يضل فضمن له ذلك وهذا يقال الطريق هو الاعتصام بالكتاب والسنة الاعتصام بالكتاب والسنة هذا هو الطريق طيب الكتاب والسنة قد يفهم الإنسان بأفهام أهل الهوى والضلال والبدع والانحرافات المعتزلة وغير هؤلاء الخوارج كلهم يحتجون بآيات من القرآن فما هو الطريق؟ الطريق بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم اللي خطبوا بالقرآن الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هم أفهم الناس وأعلم الناس بمراد الله عز وجل تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هؤلاء كيف فهموا؟ فاستقرأ العلماء أول من تتبع ذلك على المشهور الإمام الشافع رحمه الله في كتابه الرسالة يعني كانت أصول الفقه على سبيل المثال سليقة كما قال صاحب المراقي وغيره يعني غير الشافعي يقول أول من دونه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة يعني غير الشافعي رحمه الله كانت سليقة بالنسبة لهم هذه الملكة والفهم وهذه القواعد والأصول واللغة العربية نحن الآن نحتاج ندرس اللغة العربية نحتاج النحو نحتاج ندرس الصرف نحتاج ندرس معاني الألفاظ وفقه اللغة ونحتاج ندرس البلاغة ونحتاج ندرس أصول الفقه وقواعد الفقه ونحتاج ندرس أصول التفسير وقواعد التفسير ونحتاج ندرس علوما كثيرة ثم علوم الاله الروايات الكثيرة جدا عن السلف هؤلاء نحتاج نميز عن النبي صلى الله عليه وسلم في علم إسمائي علوم الحديث بفروعها علم المصطلح علوم الجرح والتعديل ونحو ذلك هذه تحتاج دراسة طويلة فيشيب في الإنسان ولربما ما تمكن في باب منها إلا من فتح الله عليه فهذا يحتاج إلى عمر يحتاج إلى محل قابل من الملكة والذكاء والفطنة والصبر طول المدة والملازمة لأهل العلم وما أشبه ذلك طيب هؤلاء الذين ينحرفون ما الذي يحصل لهم في عصرنا مثلا لاحظ الفئتين هؤلاء الخوارج ماذا يقولون يقولون هؤلاء العلماء لا تسمع لهم ويكثرون عليهم الشناعة والوقيعة وسائل التواصل ويرمونهم بالأوصاف القبيحة الفئة الثانية هؤلاء الذين يعظمون العقل ويقولون انت بتؤجر عقلك لهؤلاء عندك عقل اعرض عليه كل النصوص انت تفهم كما يفهمون تقول السلف قال نحن رجال وهم رجال الله أكبر يعني كلمة كبيرة جدا. هم رجال وهم رجال يجعل نفسه بإذاب بن عباس وبن مسعود وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وبيب بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وأمثال هؤلاء الجبال وهكذا من جاء بعدهم من التابعين سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير وإبراهيم النخعي والشعبي. وأمثال هؤلاء من الأئمة يقول نحن رجال وهم رجال الشعبي يقول أقل شيء احفظه الشعر ولو شئتم لحدثتكم شهرا لا أعيد بيتا يعني يتكلم بالشعر يسرد شهر كامل ما يعيد ولا بيت هذا أقل شيء يحفظه الشعر قالوا شيتم حددتكم هالجبال هؤلاء يقول ما سمعت شيئا إلا حفظته بعضهم كان يدخل السوق يضع سبعيه في أذنيه لأنه يحفظ كل شيء ويجي من قرأ أربع تغريدات ويقول نحن رجال وهم رجال فهذا حينما يقال لا تؤجر عقلك ويستقل بالفهم تتخطفه الشياطين فلا تدري بأي واد هلك والثاني اللي يقال له انتبه من هؤلاء صور له هؤلاء العلماء على أنهم شياطين ثم يجترع على تكفيرهم حينما يسقط هؤلاء العلماء من الذي يتولى قيادته ويقول له اذبح أباك اذبح أمك فجر المسجد خوف المصلين وأنت في جهاد عظيم يقوده شيطان المرده الكبار بأي ثوب خرجوا وبأي اسم تسموا خوارج الأولون تركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسقطوهم جميعا وقال هذا كفر، كفروا علي رضي الله عنه وكفروا من معه فكفروا أهل الشام ومن معهم ما بقي أحد كل الصحابة وانحازوا عنهم وبدأوا يقاتلون ويقتلون من وجدوا فهؤلاء من الذي حصل هؤلاء نساء الله العافية لم يكن معهم صحابي واحد ولما خاطبهم علي رضي الله عنه وأبو أيوب الأنصار وقيس بن سعد بن عبادة قبل النهروان أخرجوا من قتل عبد الله بن خباب كلنا قتله ولو استطعنا لقتلناكم جميعا ومباشرة يتدعون ويتنادون الرواح الرواح إلى الجنة المجانين صيبوا في عقولهم صلى الله العافية الحمد لله عفانا صيبوا فيه أديانهم صيبوا فيه فقههم وفهمهم لكن كانوا يتسارعون للموت يعني ما كانوا يمثلون لكنها الضلاله إذا ركبها الإنسان صار صلى الله العافية يقدم نفسه في سبيلها يعني هل تتصور أن هؤلاء الخوارج كانوا يعتقدونهم على باطل؟ بعض الفرق نعم يعتقدون بعض فرق أهل البداية يعتقدونهم على باطل لكن الخوارج كانوا أصدق الناس حتى في شعرهم ولذلك قبل الأئمة رواياتهم في الحديث البخاري خرج لبعضهم لأنهم كانوا لا يستحلون الكذب لأنهم يكفر فعلا الكبيرة لكن هل كانوا على هدى؟ كانوا على ضلالة وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله في أحد من الطوائف في قتلهم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم لا قتل عاد كلام قوي ما قيل في طائفة من الطوائف. فهذا هو الطريق الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الذي يفهم؟ العلماء وغير العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول ما عندنا كهنوت هذه الفئة الثانية الذي يتبع العقل يقال له لا تؤجر عقلك يقول ما عندنا كهنوت قلنا ما عندنا كهانات تعلم العلم تفضل طريق أمامك أطلب العلم واثن الركب فإذا حصلته وبرعت فيه فإنك تستطيع أن تفهم كما يفهمون ما عندنا كهنوت الباب مفتوح للجميع تعلم لكن تريد أنك تفتح إيادة وتقول ما عندنا طببوت أنا أفتحيادة وأعالج الناس ليه هو حكر على الأطباء اللي تخرجوا من كلية الطب أنا أفتحيادة الحمد لله ويعلق أدوات نجاره ومطارق وسكاريب وكذا ويبدأ يشتغل فيها الناس عمليات وفي ويعطيهم من هالما شاء من الأدوية والخلطات هذا يقبله أحد أبدا ما أحد يقبل هذا ولا في تطبيب الحيوانات رسول الله العفيفي السلام عليكم